أ ل ا يا ر ف ي ق السماح السماح إ ذ ا خطا صوبتك الرماح صوبت فحظك والله عندي عظيم وهيهات هيهات أ ن يستباح أ ت غ ض ب يا خل من ك ل م ة وربك لا من أ ت ا م ن مزاح وما قد جرحت شعورك يوما وما الم ين ك أ ن الجراح أتغضب من أتى وربك يا لا مزاح وما خل كلمة من من من قد جرحت شعورك يوما وما أ ن ا من ين ك أ ن الجراح و أ ن ت من القلب شريانه ف إ ن رحت روحي دنت للرواح و أ ن ت إ ذ ا أ ظ ل م ت دميتي ف أ ن ت لها يا اخي الصباح ل تسمعا ان أ ت ا ك كلام فليس على حاقد من جناح و إ ن ك كالطود بين الرجال وما أ ث ر ت فيك هوج الرياح فعذرا وعفوا أ خ ي ثم صفحا فقلبك في وسعه كالبطاح وهلا وهلا غفرت وسامحت خلا وهل ارى في ناظريك السماح فعذرا وعفوا اخي ثم صفحا فقلبك في وصيه كالبطاح أُسَامَحَ الحمد لله